بلغت فهلت حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر نعمتك التي أنعمت. عليك بلغت الأربعين, بلغت الأربعين فهل تراني ساقطع مثلها فيما سياتي لأن الموت يخطف كل يوم أناسا ما دروا معنى الحياتي فظنوها نعيما ليس يفنى فضاعوا بين لهو وانفلات وها أنا ذا إله الكون مر عقود أربع فيها عضات فأعظمها مشيب قد غزاني لينذرني بأن الموت آتي ويدعوني لألزم نهج حق بعصر فيه شت المبريات ويخبرني بأن العمر ولا فوأس في على عمري وذاتي ويا لله فأضعت حقا ولم أحسن وقوفا في صلاتي وما بادرت نحو صيام نافل ولم أقم الليالي الخاليات وذكر الله قد قصرت فيه وكنت أراه أصلا للثبات فيا نفسي على ماذا التمادي وفيما أنت رافض كأنك ما علمت أن ربي عليم بالخواف المضمرات كأنك ما شهدت دفن نفس وكنت ضمن آلاف النعات كأنك لن تذوق الموت قاسرا ولن تلجي بقبر في فلاتي كأنك لن تجوزي ذات يوم من صراطا قطعه من أمنياتي كأنك ما قرأتي عن حساب وميزان لأعصر سالفاتي كأنك ما قرأتي عن سعير ونار قد أعدت للعصاتي ولم تدري عن الجنات حتى أضعتي نهج عمباد تقاتي قد بلغت تمام عمر وأدركت الأشد من الصفات فيا نفس استفيقي ليس يوجدي إذا ما ميت غير الصالحات وعودي نحو رب العرش حتى تنال الفوز من بعد الممات وقولي مثل ما في الوحي ربي لقد وليتني كل الهبات فأوزعني لأشكرها دواما فإن لها فيوضا آسراتي ووفقني لأن ترضى بفعل فهذا الأمر في الدنيا مواتي وأصلح لي إله الكون ناسلي فإني تائب ما عدت عاتي وأصلح لَا إِلَٰهَ إِلَّا الْكَوْنُ نَسْمِ فَإِنِّي تَائِبٌ مَا عُدْتُ عَاتِي